موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإن فإما من نن بعد وإما في داء حتى حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لا تصر منه ولكن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 يا ايها الذين امنوا اذا جاء صر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بأن ويرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمتوا الكافرين أنثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم من أشد قوة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأملكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أ کمان